Book 2 82 إثنان وثمانون. إثنان وثمانون. إثنان وثمانون. Menneisyysmuoto kaksi Pitikö sinun on soittaa ambulanssi هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الإسعاف؟ هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الطبيب؟ هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الشرطة؟ أون قد تي لبوهل النومر مينو اللاولي هل لديك رقم التلفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات هل لديك رقم التلفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات Onko teillä osoite? Äsken minulla oli se vielä. Hal ladika alwan? Kana la yazal ma'i munz lahzat. Hal ladika alwan? Kana la ma'i Onko teillä kaupungin kartta? Äsken minulla oli se vielä. Hal ladika al-medina?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 لم يستطع أن يأتي في الموعد. لَوْ زِكَهَنْ تِينَ هَنَّ يَوْنُوْتَ هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. أُمْ هل فهمك؟ لم ei voinut يفهمني. هل فهمك? لم يستطيع أن يفهمني. Miksi et voinut tulla ajoissa? Miksi et voinut tulla ajoissa? Miksi et voinut löytää tietä? Miksi et voinut löytää tietä? Miksi voinut löytää لماذا لم تستطع ان تجد الطريق لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ miksi et voinut ymmärtää häntä لماذا لم تستطع ان تفهمه لماذا لم أن تفهمه en voinut tulla ajoissa koska bussi ei mennyt لم أستطيع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. لم أستطيع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. إن وين تلوت عطية كوشكا من الله يولد كابون كارتا. لم أستطع أن أجد الطريق لأنني ما كان معي خريطة المدينة. لم أستطع. أن أجد الطريق، لأني ما كان معي خريطة المدينة. Ann voinut ymmärtää häntä, koska musiikinin kovalla. لم أستطع أن أفهمه، لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. لم أستطع أن أفهمه، لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. مين <تصفيق> لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. لقد توجب علي أن أخذ تاكسي. <تصفيق> لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. لقد توجب علي أن أشتري خريطة المدينة. مين بيت سامتا الراديو؟ لقد كان علي أن أطفئ الراديو لقد توجب علي أن أطفئ الراديو